111. فسوف يدعو ثبورا 112. سعيرا 113. إنه كان في أهله مسورا 114. إنه ظن أن يحور 115. إن ربه كان به بصيرا فلا 117. والليل وما وسق وَسَقَ والقمر إذا اتسق 119. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون 111. وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون 112. بل الذين كفروا يكذبون